بان الطريق ولم يعد محظورا فاختر لنفسك ما تراه منيرا بان الطريق وَلَمْ يَعُدْ محظورا فاختر لِنَفْسِكَ مَا تَرَاهُ منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الضضام النورا اتلنا بين وقامت التوحيد دون تاخر ويقام سوق البادلين بكوره من مزق الصلبان من مزق الصلبان من مزق الصلبان حول عداتنا من أرهب الكفر اللعين كثيرا بالطريق ولم يعد محظورا فاختار لنفسك ما تراه منيرا أما أنا فقد ارتكست لدولة أحيت لنا بين الضلام النورا أحيت لنا بين الضلام النورا